Allah ekbar ya hadha تصيح دمانه انت لو نضل انا تصيح دمانه انت لو يا حدا يا حدا يا حدا يا حدا اي حدا هاي الليله ثانينا اخذنا وياك عقوبك لا تخلينا يصويان الزمن والحزن ما دينه يا حي درو النواي الكثرة تالينه يا مايا يونه علي ظلمن يا مايا يونه علي ظلمن ما نقدار يا حي دار ما يا hada ya hada allahu akbar ya hada tosi hadmanato law nidlana tosi hadmanato law nidlana عقوبه ما تريحنا اذا نصبر دموع العين تضحنا كلام ما يعرف البين يجرحنا وما هذا الجرح لو مننا لم صحنا علي والينا تعرف ايش فينا علي والينا تعرف ايش فينا جمهور يا حي نار جمع السار يا حاتمانتو تصيح حاتمانتو لو نضل انا يا حدا يا يا حدا يا حدا حيدو حيدو حيدو ايش لك يا حادر ما بوقت حيلك نا وفلي وقع والواقف نشيله نضحك على الحزن والفرح نبتيله أو ندعى على الفرج والظلم ندعيله يش نسولف لك يا حيدر مأبو قد حيله نوف اللي يوقع والواقف نشيله نضحك الحزن والفرح نبتيله أو ندعى على الفرج والظلم ندعيله تغيّر حان تعال بران تغيّر حان تعال بران ولا نقدار يا حذر ولا نقدار حدمانه انت لو نضانه انت يا صيحه لو نضانه يا حدا يا حدا يا حدا يا حدا ايتو ايتو من فرده اسمها للظلم من صادك يا حاضر تحضرنا نطلب الموت نحلفك يا عالم طبرتك وبموتك وبشال على ضرر بحزن تعبوتك <تصفيق> يا منفرة شباهي لزلم من صوتك يا حيادر تحضرنا نطلب اموتك نحلفك يا عالم طبرتك والشال على ظهره في حزم تابوتك تداوج روحنا تهود نوحنا تداوج روحنا وتهود ما نقدر يا حذر ما نقدر يا حذر التوزيع والهندسة الصوتية سيف المنشداوي الحام وكلمات واداء الرادود الحسيني سين العربي الإشراف الفني سليم صباح